Korunma duası. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Ekulu ala nefsi ve ala dini ve ala ehli ve ala evladi ve ala mali ve ala ashabi ve ala adyanihim Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu akbar.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 بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله الله, الله ربي لا أشرك به شيئا بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض ورب السماء بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الله أكبر الله أكبر الله أكبر وأجل وأعظم من جميع ما نخاف ونحذر أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمد عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين